نستمع وإياكم لهذه التلاوة القرآنية المباركة لقارئنا الليلة القارئ الشيخ اسماعيل حلم حجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Uh Yeah. Right. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إذن كان خيرا تذينوه أن تصبحوا قوما بجهالة No, no. ولكن الله حبده من سُمُّ cháu đây đây ngay فاندغوا احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تغذي فقاتلوا التي تغذي حتى Hey! What? What I'm Yeah What I want you وَجَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا Yeah, yeah.